كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولازال ابن الجوزي رحمه الله يضرب الأمثال يقول ولولا جد أنس بن النظري في ترك هواه وقد رأيت من آثار عزمته لئن أشهدني الله مشهدا لا يرين الله ما أصنع حتى أنه لما قتل ما عرفته أخته إلا ببنانه لولا ذاك العزم ما كان انبساط وجهه يوم قال والله لا تكسر سن الربي يشير ابن الجوزي رحمه الله إلى واقعتين بهذا الكلام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 قال أنس بن النظر وهو عمي الذي سميت به أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتني اللي هو بدر ثم قال لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع ثم خاف أن يقول غ... ليه؟ خشي أن ينفسخ عزم قلبه الإنسان هو بعيد عن الفتنة ممكن نتصور أنه سيثبت فإذا لابس الفتنة انفسخ عزم قلبه وتقهقر إلى الوراء بدل ما يتقدم وخشي أن يدل بعمله أي عاقب لأن من تقاوى كسر لا يجب لأحد أن يتقاوى أمام الفتنة وأمام الاختبار يمكن بعضكم يعرف قصة سمنون المحب سمنون الواعظ أو سمنون المحب برضو قال كلمة زي أنس بن النظر كده انا يعني رب ابتلني ابتليني يا رب وسترى ما اصنع فحبس فيه البول حتى انه كان بيمشي بالبول زي اسطره كده شايل القاروره بتاع البول في جيبه ومش متحمل فكان يذهب كما راى رؤيا يعني ان حلك انك انت تذهب الى صبيان الكتاتيب لك فكان يذهب إلى الكتاتيب ويقول استغفروا الله لعمكم الكذاب الكذاب أي الذي ادعى أنه سيثبت لكنه عجز من قارب الفتنة لم يأمن السلامة وذلك في القتال مثلا والجهاد في سبيل الله الوذروة سلام الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية مع أن لقاء العدو هو الجهاد وإذا أقبل المرء لإعلاء كلمة الله في الجهاد ده من الشهداء والشهادة دي من أعظم الدرجات ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو ليه لأنك لا تدري أتفر من الزحف فيبقى مرتاكب لأكبر الكبائر ولا إذا مثلا مستك السيوف ممكن لا يصبر المرء ممكن يكفر وروحه بتطلع كما حدث في حديث سالي بن سعد السعيد الذي سنذكره إن شاء الله بعد ذلك الرجل أصابته جراحة فقتل نفسه والرجل ده كان قتل يعني مجموعة من المشركين فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو في النار هو في النور ليه قتل نفسه أحو ده أنت إيش ما, ما الذي يدريك يعني أنك إذا دخلت الحرب أن تثبت ولا تفر أو أن الواحد إذا مسته السيوف يعني أنه ممكن ينتحر أو يقتل نفسه فأنس ابن النظري رضي الله عنه قال الكلمة دي فلتت منه لأن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع وخاف أن يقول غيرها فلما كانت غزوة أحد وحصل للمسلمين ما تعرفون جميعا النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر عبدالله بن جبير على خمسين من الرماء وقال لهم يفطلوا على الجبل لا تغادروا مكانكم حتى لو رأيتم الطيرة تخطف العسكر ما تنزلوش من على الجبل بعد ما بدأت الحرب الدولة كانت المسلمين وفر المشركون منهزمين هزمين أمام المسلمين الجماعة اللي فوق دول قال لك الغنائم الغنائم انزل خد غنائم عبدالله بن جبيري طبعا يا جماعة أذكرهم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتركوا الجبل ولا أبدا فيش حد سمع حاجة خالف منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة اللي جاروا على الغنائم منكم من يريد الدنيا خالد بن الوليد كان إذاك على خيل المشركين لأ الجبل فاضي خال الجبل من الرما أم راجع كده من الخلف وداخل على المسلمين وكانت مقتلة للمسلمين قتل سبعون وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما هو معروف في الغزوة فالهرج والمرض اللي حصل في غزوة أحد وإن بعض الصحابة ألقوا سيوفهم وبعدما صرخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فأنس بن النضر لقي سعد بن معاذ فقال أنس لسعد يا أبا عمر واها لريح الجنة إني, أرا إني أراها دون أحد فقاتل حتى قتل فلما قتل وجد به ثمانين ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورميات بسهم حتى ما عرفته أخته الربيع إلا ببنانه البنان طرف الأصابع ما عرفته منه إش ليه؟ وجهه ملطخ بالدماء وجهه مشوه من كثرة الضربات التي تلقاها قال أنس ابن مالك رو الحديث فأحسب أنه نزل في أنس وأصحابه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع وصدق الله عز وجل في ذلك يقول ابن الجوزي لولا جد أنس بن النظري في ترك هواه وقد ظهر من آثار عزمته أي من عزيمته أنه قال إن أشهدني الله مشهدا لا يرين الله ما أصنع لولا هذا ما كان انبصاط وجهه يوم قال والله لا تكسر سن الربيع طبعا هو يشير بهذا إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر أخت أنس ابن النضر كسرت ثنية جارية الثنية مقدم الأسنان فالجماعة اللي كسرت اللي, اللي هم يعني يمتلكون للجارية أو الجارية إذا كانت بنت يعني من البنات من البنات اللي هم مش, مش إيماء لا من البنات الأحرار يعني كسرت ثانيات وأجوم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الربيع بنت النوري كسرت ثانية الجارية دي وإحنا عايزين القصاص فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أنا سيب النطر قال لي يا أناس الجماعة دول رفضين الديه وعيزين يكسروا ثنية الربيع أختك فقال أنس يا رسول الله تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق فقال يا أنس كتاب الله القصاص قال لا يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع يقول يا أنس كتاب الله القصاص يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع فرضي الناس بالدية كدهو بلا مقدمات كانوا رفضين وقال لك لا القصاص ولا بدك تكسر ثنية الربيع والكلام ده فاجأة كده قالوا خلاص ناخد الدية فقال عليه الصلاة والسلام معقبا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أهدى أنس بن النطر أحد أولياء الله يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع فيستجيب الله له ولا يحنث في يمينه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الإمام مسلم روى هذا الحديث عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس فخالف في سياقه رواية ثابت ابن أسهم البناني أن أم حارثة أخت الربيع بنت أنس جرحت إنسانا فأجوم الناس وقالوا لا إحنا عايزين نجرحها زي ما جرحت الإنسان ده فقالت أم الربيع يا رسول الله أتجرح فلانة لا والذي بعثك بالحق قال لها يا فلانة كتاب الله القصاص قالت يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق فرضي الناس بالدية فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يبقى واضح أن السياق فيه اختلاف رواية البخاري حميد الطويل عن أنس فيها أن الذي قال أن الذي جرحت يا ربيع وكسرت الثانية والذي قال لا هو أنس ابن النظر أما في وقت ثابت ابن أسلم البناني فاللي جرحت مش كسر البقاء الثانية اللي جرحت أم حارثة والتي قالت لا والذي بعثك بالحق هي أم الربيع طبعا في اختلاف في سياق القصة ذهب جمع من أهل العلم منهم البيهقي إلى أن هاتيني واقعتان هذه واقعة وتلك واقعة طبعا المسألة فيها بحث حديثي متني لا أرى طبعا داعيا للخوض فيها ولنا تتمة للحديث تتمة إن شاء الله تعالى ان جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه